إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجَتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليقضي بينهم بحكمه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 ولَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِالصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله الله أكبر.